لكل في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سعلناك لافوز في الدارين بفضل ربك قاهر الكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد تفسيرك ان كا هيكا درسي تربق فاتي درسي تربق ربك ان سبحانه وتعالى اكجدوم واي ادم دبتي واي ابليس ادم وجن اكمتي ترني دبتي اتانس ور يا ربي تكفر نو والذين كفروا وكدبوا بآياتنا والر كفره آياتا قرآنك جبسيثة أولئك أصحاب النار جرسي والر إبداع جرا هم فيها خالدون إنسان إبدسان كثتي أبته راجرا أصحاب جل إيه تعبير غدوم كنيوان جايباتي أصل إسحاق أصحاب جدّه نمان نما نمّ أبته نمان أدنهم بني نما صاحب كناب عن أنسي نماه في خالدون الجل كهذ سعبدته ورجلا نمن كربت كفاره كفران الدنيا راجل يو إبدى دعونا في دي ملايكات قررها جليني دوترليني قرر أمتي لان لم نقل أما ورّ جانتا في ورّ عذابات تلّي يا ورّ عذاب خلود فلا موت إدميتها دوت هنجرتو يا ورّ جانتا إثن الله إدميتها دوت هنجرتو جلان ججو عذاب عذابا رفنوتا رفنوتا راني دعوتا ورّ جانتا أمو غمتشو غمتشو راني دعوتا كاناف ربّينا ربين تعبيرا جائبا استيتنو عبّا ججو لا إن واي لدينا في من واي ومع ذلك يمكننا أن أسعب الناس ومع ذلك بني إسرائيل، ويجب أن ندع نفسه يا بني إسرائيل، يا إلما إسرائيل, إسرائيل, إسرائيل, إسرائيل، يا إجوني إسرائيل جدان، إن إسرائيل جدت نبي الله يعقوب جدني مقاب إساتي، لقاب إساتي، مكان قال إسرائيل يعقوبين إسرائيل جچون قبري چربي جچو مكان اي لچاق ابو هندينو يو قبري چربي جچو فكاينا اب ابراهيم اسرافيل اسرائيل كاكن كنن ربي, معنا إيل ربي معنا يا بني إسرائيل. يا يا يا دتة. نعمتي أنانيتي التي أنعمت عليكم لأن إذا نرتق أناني أج لأن أبا نمرت تقولون أقومان المت تقول أولا أول نيته أبا المن يعقوب ربنا الآن يعقوب الرتي نبي الله إبراهيم فارتي تولا اولنس اقوان المانه تولا اوليت كناف يا المان يعقوبه تولك يا كانت نرتي اولي كلكوي تنين في الدسن يا ددا واو بوعهدي غوتا بلمكيا وانا بلمتن أمن هن امننا اي ربيكن ايجنه جتنيتن كبلما افرحوا بكم ويوانا دماء اثني اثني ربي ربي قلت قلت ربي اثني قوتا نما رب تعمل تحديث ربنا الآن قلتا اثني قلت شوو بيلا ميتين جرا بيلا من ربنا اثني قوتا جلوسني سواب اثني قلت شوو سني و اياي فرهبون انوما قف صداد نما براتي متي استيتي فرهبون ججون اي اخشوني انوما صداد دون غيري خشيان نَمَبِرَاتِي مِتِي جِدًا خَشْيًا رَبِّي فَمَلَئ نَمَبِرَاتِي بِهِنْتَاتُ جُورًا خَشْيًا سُدًا رَبِّي بِالدَّهْمَلَئ نَمَبِرَاتِي بِهِنْتَاتُ قَنَاف رَبِّي كِنَفَ إِيَّاكَ فَرْهَبُونَ وَإِيَّاكَ عَنُ مَقْفَا فَرْهَبُونَ سُدًا جِدًا جُور وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ آمَنَ وَأَنِيبُوا سِقُرْآنَ القران <سؤال> ليس دغه امسا حالتهين وان اذا وجن جرو توراتي اذا هركا ابدن امر توحيدا امر نبي يما كتوراتك سجرو سن كدغه امس كتاي قران يكون يثي امنا ولا تكونوا اول كافر به انت هنا دري نما القران نكون وان اذا هركا ابد انس امر توحيد ابي امر نبي ما سن كذب امسو اولا نما ريه ما اتكفرين تهناج ربك مال بيسان تو كتابا بك درنا ما اتكفرني اكهنتان ربكنا بيسان غور سجه جورا ولا تشترو بآياتي آياتيان ثمنا قليلا مالك لك غبابدو هنجججيرتنا جشو آياتيان آياتي فقلتو تاتي تان اسن الرتبو سنين جرو دنيا غبابدو يوكا براديمت يوكا اسم براديمت رمتو سنين هنججيرتنا وإيا يفتقون أنا مقفصو داتا نما براتيمتي جشو نمن آي ربي وحكته أكوان يا ربي ثن غرغراتي تجرو دنياك اناف ربي انكنا ولا تشتروا باياتي ثمن قليلا يرجو هم بتتنا اياتيان مالك غبابدو فارونا من انفارسو سلالتني اياتي هنديثنا يا امه غرغد قيستا تجو وام كتابك يسجرو حقيقه اكو مجرتون هما تجورا كتاب دورانك يسوند جرو توحيد ربيتي نبيوت تامنودا نبي محمد ندفى قرآن كتاب الإساني ركت بقاء رقان كتاب الإساني كيس سجرة كان الإساني تنيني يوكا وانم الإساني كنسا ما اللقا سلالانيكا إتكافران تاتي أكوانما ما اللقا قبابدو ربي قرقراتي كناف ربي كينا إرراها سواء ولا تلبس الحق بالباطل حقا همكنا أردت حقا في دار والدت همكنا جدار ربي كينا حيث ربي برابوته دارا أموا إذين تؤفر أمي تورات بكركاس كيستي حق ولدهم ما كنا جيران كهبرة أم تني ولدهم ما كنا وتقوم ولا تقوم جدولا هن رئيسنا حق ربي الكتاب كي سن كسرتو سيف نبي الله محمد فاسيسن هن رئيسنا وأنتم تعلمون حالك بيت تاتين كتابة سنكيس جراجو إساء يوقاني ريسون كيسن سنسن اسم ميدو إساء هالك بيتان تاتنين هن ريسنا أجرى الربين كنا أمتا قرقدا كتابة نميك درانيتين وأقيم الصلاة وأات الزكاة صلاة الليل آباء زكاة بافتلا كنت الزكاة والكوم الرائعين ور الركوع قد وجه الركوع قد ايسلم مع المصليين جت ور الصلاه توجه صلاه ايانتني وانا جاء ابا كسابدي توقفها صلاني امته دراني رتل لي در قمتو ها صلاه تنان اللي والأبدو در قمتو ارغني امث صلاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تنيس إسان إرقى رسولت أمني سلاتون إسان رات درقمت ونوهما وأقيم السلاتة سلاتة دابا نبي محمد وجه سلاتة زكاة إن كنت لا جلل لي كنت لا سلاتة جمعان لي إسان وجه سلاتة ججون واركاو مع الراكعين ججون واررا ركوع قول وجه ركوع قول أصحاب نبي محمد سوجين سلاتة جدا ربي كنا نبنقرين وفي نبي محمد أمني جدا وفي سلاتة سلاتة ما في رب ورب عرشت سالانا. لا دوبين سن غلطة ربنا كنا وركعو معرقين ورسالة وجهين سلعتها جريت كنا سل واجب الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا جرنا سلا إذن خيرت نما أجدجني خيرت نما أجدجني وتنصون أنفسكم حال لببكم سندقت تنين خير سنتهجتو يقال وتنصون خير دلقت داجت تنين وأنتم الكتاب حال كتاب هر كعبدن أرأتني أفلا تعكلون سلا عكلين كبدني يقول آ ربيك أنا سبحانه وتعالى كوني أحبار يهودا الراع دبتاجر ربيك أنا أمّة جورجدة إسان انتهى سواتي نجرا إسان تثورا إسان رت جت إسان إسم فكثورة جتة أتأمرون الناس نما خيري ت أجدني جر حالة لبو تنسان إفتنين خيري سنتدلغتون أبدنين وأنتم تتلون الكتاب جدون حال كتاب هرقا قبدا توراة قرأتنين توراتي كان كيف سفة نبي الله محمد دجرة عليه السلام سفة هالة قرأتنين كتاب كيسة تدبفتنين إفتنين إفتني أفلا تعكلون سلواهم بيتنين أقلهم أبدنين جدت إن جدتن كن خجين إن وجدتن وادرءوا الفودم برباچو جچاهي بيتني جدان جچورا وانتم تتلون الكتابة فلا تعقلون اقليه وهين فبتن قدني جچورا واستعينوا بالصبر والصلاه اما اكاتا اسام فيدي اساني التين هندفته ربي انك اساني حماتني من واستعينوا صبر باد امرك بالصبر والصلاة، أبص في صلاة جرّ قاس بربدأ، إنك على بنته سنجد، كهم تود تكاليف الشرائع الرتي سبرون، صلاة وران، سلّانني، وتباع ديناتي، إيش سنجذب فجوران، جرّ قاس فيبدأ، وإنها سلّانني تني لكبيرة ألفات إلا على الخاشعين. ور ربي اوف غادي قبرت ملي ور ربي اوف غادي قبو ور ربي فغدي وداتو ور ربي مسكينو سلام انسان رتيهن رت نبينا صلى الله عليه وسلم بلال اكيد جدا يوم امري وهي انسان تدفو اراحنا بها يا بلال يا بلال مي ثلاثه تن راهانو غوسي جدن جدتو نبيين صلى الله عليه وسلم صلاه ني عيني ناتا تجدن دسي اجتي يا ناتا تجدن جت صلاهني كناف مؤمنتون يرو صلاهتن ني غمدن صلاهني اسان التافت خيرين اسان التافت تجتو نما مؤمنا انتهن نما نفاق قبو نما فاسق ما قد ذوبا اتعنس ربك ان مال سفا صفا ورخاشعته حسن وصفو دان الذين يظنون اثن يقن ظن اتبان بان يكون يقين اتبان جورا مرتين ورذقهم سن كشكن كز ظنكم عبارات اثا كرهد تعبير قدما ظني معنى شك اللي انتهى ظني معنى يقين اللي انتهى كناف الذين وَالرَّخَاشِعَتُ تَأْتُونَ إِسَانًا يَظُنُّونَ يَقْنَ سَنِ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِم رَبِّي إِسَانِتِن وَلْغَنَ جِئْتُ وَالرَّيَقْنَ سَنِ رَبِّي ارْغَ وَلْغَنِي الآن الآنَ مِنْ كَفَّلَ إِسَان هِرْغِي وَجِي إِسَانِ سَنِ رَتِّي مِنْ إرجعكنا خير دلقتني وأنهم جرس إليه راجعون، قال ربي إني دعي أنجتشا والرجال قنسني بياك يا مارا، إرجعكنا جد ربي كن نعمة برجدة إسحنة رتي أول إسحية دكتيس الآن اتديبي يا بني إسرائيل يا <تسجيل> إلما يعقوبوا. إسرائيل أكوم رأينا في قبل الله يأتبعنا يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب أذكر يا ددّا نعمتي كنانيتية التي أنعمت عليكم كان إثن الرد تنقلاسا يا ددّا إثن الرد تنقلتها قلتها نقلتها أين جاءوا أن جاءوا عندما نعمان ردت توقع أين جاءوا ربي نعمة إثن الرد ربي واني فضلتكم أن إسان شعالكسي إسان شعالكسي جاتون أبان ما سدركه قباتون علم ليس سدركه قباتون رب كأن إسانه ماتين جرى يو كاني واني فضلتكم جاتون ستت إسان مايو آلمنا ما يروس نجروو جاء لا إسان شعالكسي واني فضلتكم إسان شعالكسي على العالمين عالمهم در إسان شعالكسي لكي كما عالم زمان كيستاني إسان شعالكسي إرغمتون بني إسراء كان الراجي كتابنا اللي إسان الراتي بوئي موتو قد ربنا نكان نكتو أمت براء إسان شعالكسي يو كان ابوتكي إسان يو يهودا زمان النبي محمد جراني كي نتاتي ابوتكي إسان كدراني ربنا تول إراتي قولي سيادة لا. أبارة تلؤولون أكموان المرة تلؤولونيتي ججو خناف وأنني فضلتكم على العالمين جلان ججو را واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا صدات دا قيا قياما ججبسا كا لبون تكا لبون تكا عذاب ربي أي أذام رب يثيق أبته لبوا تكله رفته بك يثيبوه كندندينه ولا يقبل <سؤال> منها شفاع كما قدم نت كله يثير راهن كابل <سؤال> منه لبوا كافراتك تربيتك أبتيت ندودي ربنا الآن من قدم أبام في يوم أبته الراهن كابلوا لبوا كافرا جياك يا ما من قدمو الين مؤمنون ربي اللي من قد ميساني سنك إبلا ولا يقبل <تصفيق> منها جشن لبو خفرته شفاعة للراهين الراهن مو ولا يخذ منها عدل فداء الله إبلا مو ما تبتني إبلا مو هما فاته وردك أبدا وفبتو بربادة اللي انه انجيروا سلا إبلا مو فداء الله إبلا مو ولا هم ينصرون هنتم سمن اللي عذاب ربي الراهن مو جمان أذاب ربي جل نجاهم بين جد جرسني ربي نقول عن إرقاء إسحان عذبه أذابه سلم من إسحان باسهم هنجرو جد سبحانه وتعالى كنا إن شاء الله آيات أفترضتي حجوري تدي بينوتي نجاه ربيك إسج رادا we jam to the kiya bak subscribe channel ko to sagale dawana anar kutudan zitti makama like godusin daga tina